112. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم 113. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خَفَتْ مَعْيَلَةٌ فَتَوْفَىٰ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا لَنَجَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود زير بن الله وقالت 111. النصار المتيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل فاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا المزحون مريم وما أمروا إلا يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو تبحانه عما يشترون